الحمد لله رب العالمين نحمدك ربنا حق حمدك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك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 وكشف الله عز وجل به ا ل غ م ة حتى تركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها اللهم صل وسلم وبارك عليه في ا ل أ و ل ي ن والاخرين وفي الملا ا ل أ ع ل ى إ ل ى يوم الدين وارض اللهم عن ا ل ص ح ا ب ة أ ج م ع ي ن وعن التابعين وتابعيهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين واجعلنا منهم يا رب العالمين اللهم امين ثم أما بعد فيا أ ح ب ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل طبتم وطاب ممشاكم وتبوانا جميعا إ ن شاء الله من ا ل ج ن ة منازله ايها ا ل أ ح ب ة الكرام كنا في ا ل ج م ع ة ا ل م ا ض ي ة والتي قبلها نهيئ النفوس لشهر رمضان وتكلمنا فيهم عن أسرار أو بعض أ س ر ا ر الصيام والمنح ا ل ر ب ا ن ي ة من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم إ ن في أ ي ا م ذ ه ر ك م نفحات أ ل ا فتعرضوا لها ذكرنا في ا ل ج م ع ة ا ل م ا ض ي ة ن ف ح ة أ ب و ا ب ا ل ج ن ة التي فتحت و أ ب و ا ب النيران التي غلقت و أ ب و ا ب السماء التي فتحت أ م ا م الدعوات عند ا ل إ ف ط ا ر بالليل وبالنهار وذكرنا ذلك جيدا أ ن هذه منح ر ب ا ن ي ة تفضل الله بها على أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم اليوم أ ي ه ا ا ل أ ح ب ه الكرام مع م ن ح ة أ خ ر ى من المنح ا ل ر ب ا ن ي ة وهي م ن ح ة ا ل إ ط ع ا م النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا في حديثه عن رمضان فيقول أ ن من فطر فيه صائما من صائما فطر فيه صائماً كان له مثل أ ج ر ه دون أ ن ينقذ ذلك من أ ج ر الصائم شيئا تجارتان في امكانك ان انت تصوم ت رمضان عشر مرات و هو رمضان واحد ان انت كل يوم تحاول ان ن تفطر ت مسكين او تفطر مع مسكين و حب المساكين يراقط القلوب و يدمع العيون و تخشع لهم الجلود لحبهم, أو تلين لهم الجلود لحبهم. بحبهم وللقرب منهم المساكين هم باب تدخل منه إ ل ى ر ح م ة الله عز وجل إ ذ ا أ ح س ن ت إ ل ي ه م ف أ ص ب ح ت من المحسنين فالله سبحانه وتعالى يقول إ ن ر ح م ة الله قريب من المحسنين إ ذ ا عرفت ان تتب في ا ل قريب قريب من ر ح م ة ربنا سبحانه وتعالى وتب بينك وبربنا لحظه قرب تنال بها ر ح م ة الله سبحانه وتعالى عليك ان انت تدخل ضمن صنف المحسنين والمحسنين هم من يحسن سواء ل أ ن ف س ه م أ و لغيرهم ومن احسانك لنفسك أ ن تقودها إ ل ى ا ل ج ن ة ولا تقودك ه ا إ ل ى النار ومن احسانك لنفسك أ ن تحسن إ ل ى الفقير والمسكين إ ل ى لذلك ورد عن سفيان التهويش وهو من ائمه التابعين هذا الرجل كان اذا طرق بابه مسكين كان يفرح وينشرح صدره ويقول مرحبا بمن جاء يغسل زنوبي. مرحبا بمن جاء ذنوبي شوف الجمال في المفاهيم اللي احنا عاوزينه ده اللي احنا عاوزينه عاوزين احنا نعيش ح ن ن ا مع الفقراء و المساكين بهذا المعنى مش ان انت تغلق الباب دونه او ان انت تكشر و ج ه ه بدونه او ان انت ت ع ب س في و ج ه ه او ان انت تقول له معايش وانت معاك ولا تعطيه فضل ز ا د ك يا ا خ و ة سفيان الثوري كان ينشرح صدره اذا مسكين خبط على الباب بتاعه و يقول مرحبا بمن جاء, جاء يغسل جنوبي فضيله ا ل ع ا ل والفيه ل ا ل م و ا ع ا و ا ل و ر د ع ا ه م و ا ل م و ا م والعالم ا ل ع ا م و ا ل ع ا م و ل ع ا ا ل ع ا م ا ل ع ا ل و ل ع ا ل ا ل ع ل م والعالم ل ع ا ل م ا ل ع ل م ا ل ع ا م ا ل ع ا ل م ا ل ع ل م ا ل ع ا م والعالم و ا ل م والعالم و ا ل ع ا ل والعالم و ا ل ع ا ل والعالم والعالم و ا ع ل م والعالم و ا ا و ا ل ع ا ل ا ل ع ا ل و ا ل م و ا ل م و ا ل ا ل م و ا ل ا ل م ا ل ا ل م والعالم و ا ا ل م والعالم و ا ل ع و ا ع ا ل م و ا ل ا ل م و ا ل ا ل م ي ا ل ع ا ل م و ا ل ع ا م والعالم والعالم و ع ا ل م المسكين يا إ خ و ة لما يجيلك أو الفقير لما لك يجي عشان ي أ خ ذ منك ص د ق ة ا ل ص د ق ة دي اللي هو خدها منك عشان يشيلهالك على ظهره إلى يوم القيامة ويفضل لك الى ق ي ويفضل ا حميلها زاد م ة لك له ل إ يوم القيامه ة بدون مقابل لحد منك ما ما يأخذ ح ا النظام بنا سبحانه وتعالى يوم ما تلاقي في يوم القيامة تلاقي محتاجك واحدا ما تلاقيه لكن المسكين لك لحسن لكن يفضل شعيلها لك على شعيل لك نفسك في في بين يوم يوم ظهره إضرب الح على ظ ه ر ه مرحبا بمن يحملون زادا ن إ ل ى ا ل آ خ ر ة دون أ ج ر ة حتى يضعوها في الميزان بين يدي الرحمن عز وجل. هذه مفاهيم الناس التي ن ا ا س ل بتتجه يا مع ن أدلكم ل ا ربنا تنجيكم من عذاب أليم ت ب ل ل ورسوله ه وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ا ل ق ض ي ة مش قضيه ان تجاهد بمالك أ ن تحمل ت سلاح أ و تشتري بسلاح وتروح تحارب به لا ا ل ق ض ي ة ان ت جهادك بمالك حتى انفاقك على عيالك من مالك الحلال ومن كبدك ومن عارقك جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى تجاهد به في سبيل الله عز وجل يا اخوان يا قضيه الفهم الحقيقي من فطر فيه صائما كان له مثل أ ج ر ه زي عجل الصائم اذا كان الصائم د ي ب ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن وكل حرف ب ع ش ر ة و ا ل ح س ن عند الله بعشره ة ا امثالها ن الفريضة والسنة بفريضة والخصلة بسبعين فريضة و سواه بفريضة فيما سواه كل هذه الامور لما يفضل يجمع فيها هذا الرجل الفقير اللي لاقي مش إياكم ويجمع الحسنات و ا ل ص و ا دا ك ل ت ه وتجي انت تفطروا خط زي اللي ب ي ع م ل ت ه ك ل ت ه بالجوار اللي انت عملته كمان تراك ل النبي صلى ل ل ا ا م هذا عليه وسلم. الله كريم عز وجل عنده وسلم الله وجل السماوات والأرض ل كريم و خزائن ل ك ي أحبة ل ل ذ كلام ق ا و يا القضية فينه الله الصحابة كان رسول ه ن ع د برضو شفافية مع النبي صلى الله عليه وسلم لما يشوف و ا حدد ا غ ر ب من ي ج ن ة و ل ا ب ع ض م ن ا نحب و ا س ت ف س ر و ا ت م ا م ا ً وكل واحد ي ع ر ض مشكله ت وكل واحد ي ع ر ض مشكله ت يقول, يقول له ايه زي اللي قال من ما رزقاه الله ي ن و جدكي انا ماندش ي قد ك د ه أ ن ا ما ع ن د ي ش ي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي ا ي لي لي لي ل لي ث ي ل ا لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي ن كنا ناو ي لي ل من ا ل ن ا ر ث ل ا ث ة ج ي واحد من ا ل ص ح ا ب ة ق ا ل ل ه لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي ب ي لي لي لي لي لي ل ا لي لي ل ا لي لي لي لي لي ل ل لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي ي لي لي لي لي لي لي لي لي لي ل قال وواحده صلى ل ل ا ع لذلك ي ه وسلم ل يا ا خ و ة انت شوف ا ل ص ح ا ب ة لما نبقى لهم الحديث دي قالوا طيب يا رسول الله نفطروا من اين لا عندنا خروف بنذبح كل يوم ولا عندنا عشره اصناف على ا ل ط ا و ل ة ولا عندنا مشروبات من ملاذ وطاب وتفضل تاكل وترمي قد مكانت مرتين ما كلام عندنا دي قال يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر عليه الصائم مش كلنا عندنا اللي ف ط ر صائم ب ه ده احنا في ساعات في بيوت عندنا في ايام الناس ب ل صلى الله عليه و ل م في بيوتا عندنا كانت ت ف ت ر على طمران و تحمد ربنا ي في ب و ت ت ف ت ر على ش ر ب ة ماي ي و ل سيدنا النبي كان اولهم مر ة عليه ثلاثه هلا يعني الهلال طلع و غاب و طلع و غاب و طلع و غاب يعني شهرين كاملين و النبي يعيش على طمران ماي انا اعتقد لو واحد فينا كان في نفس الموقف دي كانت هب الاسلام و ساب الدين بكل ر ا ح سيدنا النبي صلى الله عليه و سلم ثلاث شهرين كمين ط م ر و ا مي دلوقتي انت لما تحط الواحد ثلاث اربع ص ن ف قدامه و ا ت وقلت ي و ل ه ما في غير ذي عندكم هو كل يوم ا ل مشان ذي انت م م ا ش عادي تغيروا ت تعملوا صنف ت ا ل ي تعملوا كبب ل ح م ة تعملوا لحمه ة بعزيز تعملوا ل ح م ة بلبنه تعملوا ش ا ر ف ه ويفضل يصني في ا ل م أ ك و ل ا ت وهو مسكين من عندكوا قد كذب وما تحتاج منه بالمئه وخمسين جرار لكن للاسف شيرين ما فهمنا غير م ا ف ه ي م الناس ا ل أ و ل ي ي ن الناس ا ل أ و ل ي ن كانوا ي أ ك ل و ن ليتقوتون على ا ل ط ا ع ة أ م ا نحن ن أ ك ل لنمرض انفسنا بما فضل من الزاد في ام ع ا ئ ل أ و معدتنا لذلك أ ي ه ا ا ل أ ح ب ه ليس كلنا يجد ما يفطر عليه صائم قال من فطر صائم ا على, بط... على طمره أ و على م ز ق ة ل ب ن أ و على شرب ما ء كان له مثل ع ج ر دون ان ينقص ذلك من اجر الصائم شيء ط م ر ا ي شربه ماء ي س ي و ا ل ل ه انت ما صنعتها ولا تقدر تصنعها شربه م ا ل ل ل ه ا ل يفضل ع به وخذ حضرتك تديها لواحد صايم شربل ماش تفضل تؤثر و ا بها على نفسك ك ن ت عاوز تفتر ا ل ا و هو عاوز يفتر بضوك ي م الدين و ا ل أ و ل ياخي يا وخذ حضرتك واثر نفسك تاجر اتعلم فن ا ل ت ج ا ر ة مع ربنا سبحانه وتعالى ليس كلنا يجد ما يفطر عليه صار كم قلت شربه ماء محتم ر ا ي ة مسقط لبن طبعا حد ك ت ي ر ة دي بالنسبه ة لنا د ا لي م ن كده إن سيدنا النبي يقول السيده عائشه اتق الله و طمرة نصف نار نار طمرايا اتقل ج ن ن ا ثلاث تلاب سممار ي ق ولو لها اتقل نارا ل و بشق طمره ة بنصف ب تصدق طمرايا به. اتقل الصغر الله سبحانه وتعالى والله ينميها لها كما ينمي أحدكم في لوة حتى تصير كالجبل في ميزان العبد القيامة حتى تصير لوة به من ينمي أحدكم يوم في في ايها ا ل ا ح ب ة التراب ا ل ص د ق ة لها مراحل اسمحوا لي ان استطردها سريعا معكم ايه ن ت ي ج ة ا ل ص د ق ة في الدنيا, الدنيا؟ سيدنا النبي ي ق و ل ل ن ا حد جميل اذا ا ل ع م ل ي ة ضاقت عليك خالص وما عادش نلاقي اتصدق ولا و ب ي شيء ولو باي شيء باي ح ا ج ة الرجل من التابعين مر على واحد الجارية معه ا ل ج ا ر ي ة ت ع ت و معه ج ا ر ي ة بن خ ا د م ة أ م ا عبده ب أ ي اسلوب ف ه م و معه ج ا ر ي ة قال اطرد أ ن تبيع هذه الجاريه بدرهم أ و درهمين, درهم أو درهمين فيها بالعلاف قال اطرد الزايد ان تبيعها بدرهم ن أ و درهمين قال لا والله قال ف إ ن الله قد جعل ثمن الحور العين فلس أ و لقمه حور العين الله إ ذ ا ه ا ل ك وتشترى انت منه بفلس ب س ن ت تعال يا بت فلس يا بت فلس يا بت فلس يا ت فلس ي ت فلس يا ت فلس يا ب ف ل يا ب فلس يا ت فلس يا بت ف يا بت ف س يا ت ه ل س ا ت و ر م ي الدهن الفقير في فقير مش لاقي سنت و خ ذ ل حطون في المسجد س و ا المزيد أ و أ ي مسجد تاني انت بتروحه حطون لي طعام مسكين او فقير لا مشكله سنت تدفعه ثمن مهر مهر الحور العين مش ا ل ي ا ن ي خمسين الف يور وعشرين الف يور مهر و ا ح د ة من الحور العين يقول لك سنت او ل ق م ة ا ل ل ق م ة تضعها في فم الفقير او المسكين تدفع بها ثمن الحور العين اذا لما ا تطيق ا ل ع م ل ي ة جمد عليك انفق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يسر على م ع ص ر ي ن يسر الله عليه في الدنيا و ا ل آ خ ر ة في الدنيا و ا ل آ خ ر ة وهذا كانها في ا ل آ ن والنبي صلى الله ي ذ ك ر لنا من أ ن ف ق ن ف ق ة بورك له فيها ا ل ب ر ك ة البركه من أ ن ف ق ن ف ق ة بورك له فيها بورك له فيها يعني ا ل إ ن ف ا ق باب ا ل ب ر ك ة مش باب ا ل ك ت ر ة الانفاق باب ا ل ب ر ك ة الله عز وجل عز وجل يبارك لك في بيتك وفي مالك وفي أ و ل ا د ك انفق ف أ م ا من أ ع ط ى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى الله يسر لك أ م و ر ه ليك لذلك يا إ خ و ة إ ذ ا اردت ب ر ك ة في حياتك فما عليك الا أ ن تنفق والانسان السخي قريب من الله من الجنة، قريب من انسان ل ج ة قريب من ن ا ا ل بعيد عن ل ا أما ا ر ل بخيل فهو الله تكون بعيد بعيد بعيد عن عن عن الجنة بعيد عن الناس الناس سبك ما ن ن ه إ س ن ب خ ينفق ل ما ب ما هو عايش لنفسه ما ب يفكر في غيره ما, ما إلى آخره ولكنه قريب من النار والعياذ بالله أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة الكرام ه ذ الكرام أنا ا بدي م ث من ل موقف ي ع عشرين ل و ق ت أ ا بالنسبة للدنيا فهذا تيسير الله يسر لك ويبارك لك ي ع نموذجين ي اتنين ن فقط اذا عرضت ربنا يسر ك لك امورك ن وأظن ف ق ا البركة فيش بعد ا ل ت ي ي س ما فيش بعد د ه انفق ل الآخر ا ا م ر طب ت عشت عشت لما ي في, عشت عشت في وجد تموت. وجد تموت. عند الموت يتكشف الدن لذا الدن الموت ا لك ل وجدت وجدت عند عشت عشت موت موت ح ي ق ة بتاعتك ت ك ش ف ل ك ا ل ح د ي ق ة ب تاخذ ح ر ي ع ق و من ا ت م و ت ولذلك من الحكمه ان الانسان كان يقوم الموت, الموت. ف بصره عند ا ل م ت وبعدين اخر حاجة س و ب ع د ما المطبرة ا يروح في ل يتخرص س ن ه ع ش ا ن م الشكل ي و على ل حاجة هو شافة هو ذ فكشفنا عنك غطاءك ي و م ح د ي د ي ش و ف ق د ا ل م ن ت يشوف قدام منه ا ل ح ق ي ق ة بتاعته ولذلك تلاقي الانسان البخيل البخيل تظهر لحقيقته تظهر、وحاجاته. تلاقي كنتم هتلاقيه وتعالى الكلام ده موجود فين؟ الكلام كله يا إخوة. موجود في آية في القرآن الكريم الله قل هذا يا اخوة اية سبحانه وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ فين؟ في موجود موجود ده وامر من الله وانفقه مما رزقناكم من قبل أ ن ي أ ت ي أ ح د ك م الموت فيقول ربي لولا اخرتني إ ل ى أ ج ل قريب ف أ ص د ق إ ذ ا هو شاف ح ق ي ق ة قدام منه وهو بيموت شاف قدام منه إ ن ما في باب سبقات قدام منه ما في شيء من الانفاق ق ت قدام م ه ما ي شيء من ل إ ن ف ا قدامه ف أ ص د ق ه ا م ك م من الصالحين ولن يؤخر الله نفسك إ ذ ا جاء أ ج ل ه ا ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها يا إخوة عندي الموقت تشوف الحقيقة كان الموقت الحقيقة تشوف بتاعتك ذكرتكم القصة اللي كان, رحمة الله عليه الرجل اللي كان أنفق غير أنفق وأنفق جلابية جلباب جديم د ع و ك ن من هين النصر وكان بيته جريب من وشاف الحقيقة, الحقيقة دي تحت الحاجات جليته المسجد رأى طيار غير ولما كاملاً وشاف كل ولما ر أ ى صواب الجلدان القديم ا ل ل ي كان انفقه وكان عنده جلدبين ب ا اثنين ي ن و ح قوي شوية واحد و جديم لما ا رأى ص ا ل د م اللي ف ق جل ي ت وكان الجديد ولما ر أ ى صواب الخطا والمساجد ج ا ن بيته قريب من ا ل مسجد ل قال ليتهو ي كان ب ع ا ليتهو كان بعيدا لذلك عند الموت تكشف لك الحقائق وتشوف اللي انت عملته وساعتها تنزل وتقول يا رب لولا خطا ع ش ا ن لن ت ل ص د ق ة عن ش ا كن ا ل ص ا ل ح ي ن و ل ن يؤخر الله نفسه إذا جاء أجلها و ل ن يؤخر الله نفسه إ ذ ا جاء أ ج ل ه م هذا يا اخوه إ ب ا ل ن س ب ة للانسان عادل ميمون ط ا ل لمن ا و ض ع في القبر سيدنا النبي يقول حديث جميل إ ن ا ل ص د ق صدقة لتطفئ على صاحبها حر القبور السبقه تطفئ عنك حر القبر تكمل القبر م ا تعرفينها كاعدين م ا نحن ا ش ت ي ك ي ن لكن في القبر ا و ما ي ن د ف ن الانسان في التراب تحته في ق ل ب التابوت وحدا يفوق منه اثنين ث ل ا ث ة متر تراب ما فيه ليس له من الله من عاصم لذلك حر شديد في القبور إنسان عندنا ل مجرد ق قياته الفساقي ا المنفذ عندنا ا ب ر ل م هذي هذه و و د ة في, في, في, في م ص خمس ل يدخل ويشيله الجسة الدرس واحد او ويحطه اثنين اثنين في ج ر د خ م دقايق يطلع ا ل إ ن س ا ن تعصره مياه والباب مفتوح عليه كمان من لما يغلق عليه الباب هنا ت أ ت ي ا ل ص د ق ة اللي انت تصدقتي بيه ت ص ف ي ئ عنك حر القبور ت ط ل ع عنك حر القبور ولذلك يا اخوان الله عزه يحذرنا ويأتينا امثلة بمثل من جهنم سبحانه ة الفجر الفجر في سورة يأتي وتعالى ياتي ذ ك ر في ل ق ر آ ن ي أ بوصف ا ل جهنم و ت أ ك ل و ن التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما كَالَّا دُكَّتِ دَكًا دَكَّةَ رَبُّكَ وَالْمَاكُ رَبَّكَ إِذَا الْعَرْضُ وَجَاءَ صَفًّا صَفًّا جاتب سُبْحَانَهَا وَتَعَالَى إِذٍ إِذٍ عَرْش وَجِئَ يَوْمَ وَجِئَ يَوْمَ وقص وَمَجِئَ وَيَيْهِ بِجَهْنًّم بِجَهْنًّم جهنّم في أرض حب كثير يا إ خ و ا ن ولهذا أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة الكرام كلا وديع يومئذ بجهدنا ي و م إذن ي ت ذ ك ر ا ل إ ن س ا ن يفتخر يرجع الشريك بتاع حياته في الدنيا كلها اي ل عمل م ع ل و ش ويندم يقول يا ليتني قدمت لحياتي لي ي ر د ن ي عملت ي ر د ن ي تصدقت ي ر د ن ي أ ن ف ق ت طيب في القبر دي أ ن ا بدي مثال واحد بس من كل موقف من نار احنا ماشيين من الدنيا ر ا ح ي ن هناك على ا ل آ خ ر ة طيب في الفزع اذا نفخ في ا ل ص و ر وفزع الناس من قبورهم وجاءت زلزله ا ل س ا ع ة والحر الشديد والاخره اهل أ م ن ن ا من كلامهم اسمع ا ل ق ر آ ن الكريم الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا و ع ل ا ن ي ة فلهم اجرهم عند ربهم هذا والثانيه ة لا يخوف عليهم ولا هم يهزمون م ا تخاف ش م ا تخاف ش لا تتعامل د ت أ مع ي ن قمنت ل ى حياتك امام الله يوم القيامه ة ن الانسان ا فينا قبل ما يكبر في السن يروح ي ع م ل ت أ م ي ن على ا ل ح ي ا ة يروح خ ا ف على السياره تحت ه ي ر و ح ي ع م ن على تامين خاف على بيته ي ر و ح ي ع م ل على ا ت أ م ي ن وكل هذا زائل ا ً منتهي لكن التعبير اللي يجب ي ن ا ن ت تدفع ثمنه صحيح و ت أ م ن على حياتك فيه صحيح انت أ م ن على نفسك من نفسها ل ا ك ب ر لو تجد زلزال في الارض、أكبر. زلزال مقدار س ت درجات ولا سبع درجات تشوفوا والتخريب والخسارات تخصي الستة عشرة عشرة والفزع والهلع والجل والضمار اللي تخصي من من الورازل ستة. ستة من عشرة ولا ولا ومص الهرع اللي الزلزال ولا ألا خمسة سبعة من من من من ستة ا ي ا ك ا ن ف د ع ش د ي د لكن يوم ا ل ق ي ا م ة اذا زلزلت الارض زلزالها و غ ا د ت الارض اسقارها و ق ا ر الانسان مالها يومئذ تحدث ا خ ب ا ر ه ا بان ربك ا و ح ا لها يومئذ يصدر الناس و اشتاتا ليروا ع م ا ل ه م فمن يعمل مثقال ذ ر ة خيرا ي ر ى ومن يعمل مثقال ذ ر ة شرا ي ر ى مثقل ذ ر ة ت أ م ن بها نفسك يوم القيامه اما يجي كده ان ف ع م القبار تبص ت ل ا ق ي ا ل م ل ا ئ ك ة ا ل ل ي ك ا ن و ا معك ومشاهدين عليك إ ن ك كنت انسان سخي ينسان بتاع ينسان طيب وانسان كنت س بتاعرف بالني كنت و طيب و إ ن س ا ن صالح يجي لك الملائكه ة ك ويبشروك ويهدوا من فدعكم ع روعك ك و من ي ه و ا من ف و ن ر و ع ك و يبشروك قانوا استقاموا الذين ربنا إن الله سمّا هم تتنزل عليهم ا ل م ل ا ئ ك ة أ ل ا تخافوا ولا تحزنوا و أ ب ش ر و ا ب ا ل ج ن ة التي كنتم توعدون من أ ن ت م ووجهكم الذي ي أ ت ي بالخير نحن أ و ل ي ا ؤ ك م في ا ل ح ي ا ة الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة إحنا ه لذلك ايها ا ل ا ح ب ة الكرام إ ذ ا أ ر د ت ان تؤمن نفسك من ا ل ف ت ا ء ل ن ه د ا الله فليكن في مال الله الذي أ ن ت م ؤ ت م ر عليه ولو سنت يا ا خ و ة ولو ا ل ل ه طلعت سنت سنت واحد لو طلعت سنت او جبت السنتيات بتاعتك من بيتك وحطتها في الصندوق او برات الى الفقير او برات الى المسكين الله عز وجل لا يرد عنك مسقار ذره من الخير لا يرده عنك ولكنه سبحانه وتعالى يقبل منك القليل ويجعله عنده ا ل كثير ان احدكم اذا تصدق ب ص د ق جيدة بصدقه تقبل ه الله ا بيمينه من اللي ب ب ل ه ا منك الله عز وجل هو اللي بمدمنك الله عز وجل هو الذي يمد يده لك و أ خ ذ منك الصدقه هذه لذلك أ ي ه ا ل ح ب ة الكرام إ ذ ا كان الله عز وجل هو الذي يقبل منك الصدقه فلذلك فهم الناس و ا ل ص ح ا ب ة و التابعين و أ ز و ا ج ه ن فهم كلهم فهموا مقدار هذا فكانت ا ل س ي د ة ف ا ط م ة والسيده ع ا ئ ش ة تطيب الصدقة. الصدقه في المسك قبل ان تضعها في يد المسكين وتقول احب ان تقع صدقتي في يد ربي في يد, المسكين. في يد ربي و هي تفوح مسكه عمر المخطاب كان يحط ا ل ص د ق ة على يديك ده ه و تريد مدينه للفقير مش نرمهال نرمهال احنا、نرمهالهم. ولما ا ن ب ساله خذ فعمر ب الخطاب قال لان المسكين لما بيمد يده ي ياخذها بتكون يده هي العليا وانا ي يدي السفلى ف أ ح ب ان تكون يده هي العليا ويدي هي السفلى مش انا اللي بنديله لا ده انت اللي محتاج الفقير ولولا الفقير ما استطعت ان تتاجرا مع الله بمالك انت الذي تحتاج الى الفقير ل ي ع ب ر و بك ق ن طريق ص ع ب ة امام الله سبحانه وتعالى ايها الاحبه الكرام في ارض الحجر أ تامين ثان ب يوم يوم يبقى ي ينفعك يوم يوم فيه、حر. خمسين النشور سنة الف حر حر والشمس تبنو من ا ل ر ؤ و س ت ع ا ل ى خذ الحديث ده كمان في الانفاق ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ ة كل م في ظل صدقته يوم القيامه ة القيام. اذا انت ومن متصدق صدقة ومن السبعة إلا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 يا إ خ و ا ن يا احبه هنا ورد ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لي يرضينا دي والحديث لي ترضينا لي كنت على اللي اللي الحديث ا الدين د و يرضينا ورد ا الحديث لي و أن كل ان ل ا فيما س معنى؟ أن كل الناس يحشرون يوم ا ل ق ي ا م ة جوعا وكل الناس يحشرون يوم ا ل ق ي ا م ة عطشا وكل الناس يحشرون يوم القيامه عريا وبعدين قال فمن أ ط ع م لله أ ط ع م ه الله ومن سقى لله سقاه الله ومن كفى لله كفاه الله يا سلام إ ذ ا كنت عاوز ربنا يطعمك يوم الجوع ا ل أ ك ب ر ي لان و ر ي الله ت ت ع م ايه اذا عاد يسقيك يوم كنت ربنا ع تتعمل ط ش الاكبر يلا وريني انت ا وريني ي اعد للمتصدقين ا في ا ل ج ن ة ما لا ينتظره انسان من انسان فعل م ا ه و خير ولله ا ل م س ل الاعلى اسمعوا ا ل ق ر آ ن في س و ر ة ا ل إ ن س ا ن ويطعمون الطعام على حبه رغم انه محتاجه كلمه حبه هنا مش حب المال يبيحب ا لا م ل لا ح ب يعني احتياجه ا ح ت ي ا ج ه محتاج ورغم حاجته للمال ورغم حجه ا ت للمال إ ن ه م ينفق منه ويطعم منه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما و أ س ي ر ا ليه عشان ي ع م ل و ن لوحه ذ ك ر ي ة وكتبوا ي س م ه ا عليه أ ن ف ق فلانا فلان كذا بعض الشباب كالبيري طرحوا عليه و ي ق و ل و ا لي لسه ا ل ل و ح ة ا ل م و ج و د ة ح ع أ س م ا ء المتبرعين قلت والله الله سترهم لا أ ف ض ح ه م إ ل ا إ ذ ا هو ج ي قالوا انا احب ان تحطيلي ت اسم ي في لوحه الشرف لكنني اريد منه لوحه شرف أ خ ر ى لوحه شرف بين يدي الله يوم يرفع الله نسبه و ي ب ع أ ن س ا ب الناس ونسب الله في طاعته وعبادته يرفعك الله على رؤوس ن الاشرار يوم ا ل ق ي ا م ة اما في الدنيا م ا ه تفيدك السبور السولديه والورقه ا ل ل ي ه ت ا ح ط عليك ه ه ا ما ت ف ي لذلك ايها الاحبه يطعمون الطعام وحبه مسكينا ويتيما واسيرا الهدف ك ت ي ر من الناس تعمل خير بس مش كل الناس انقبل منها خير انما يتقبل الله من ا ل م ت ق ي ن كلنا كل س ن ر الخير لكن يتقبل الله من المتقين لذلك ا م ا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ا إذا ما ليه؟ الطعام تتمنوا القيامة فوقاهم الله شوف النتيجة يا إخواني. المال ن إخواني ت ي يا ج ة ا فوق ل راح و انتهى المسكين ا ل ل ي ا ن ت ع ط ي ت ه السف و كرو ش ر ب و انتهى و احب الزباله ك ايضا و إ ن م ا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا ل ق ا ف م ن ربنا يوما عبوسا قنطريره ا ل ن ت ي ج ة فوقاهم الله ا ل شر ذلك اليوم ولقاهم نظره و سرورا و جزاهم بما صغروا ج ن ة و ح ر ي ر ة م ت ك ئ ي ن علي ها شفافه م ت ك ئ ي ن على ف ر ش من السبرا م ت ك ئ ي ن على ف ر ش من السبرا الجمال ان انت ت ع ي ش ا ل ج ن ة م ا م ر ي ك ل ايش فعل خير ا ل ج ن ة ق د ا م ك الاول و م ن ت ت ع م ل في ع ل خ ر ت ق و ل ي ا ر بكون ي د ا ف ر ي ق ي ل ى ا ل ج ن ة يا ا خ و ة الله يريد منك ا ح ل م ش ك ل ة ان ا ن ن ا فهمنا وحب ان الله يحب ان يرى اثر ن ع م ت ه على عبده فهمناه مفهوم مقلوب ما نحن ا دائما نقلب الامور وخد بالك فهمناه مفهوم مقلوب و ح ب ان ل يرى اثر رعمته على, فهمنا فهمنا على عبده, عبده. فهمناه يغير ر و عربيه ويعمل مش عارف ايه ماشي مش مشكله كل ايه لكن ربنا ف ا د م ت ج ز ئ ي ة ت ا ن ي ة ب تاكل مالك ز و ط ا ط ويقول الحمد لله ربنا اعطيني من الخير ربنا بتا عاطف تشوف بتاكل ماشي ا ر الله يريد أ ن يرى منك اثر نعمته عليك في أ ك ل ك وشربك آ ه ماشي طيب اثر نعمته عليك في أ ك ل ك وشربك في غيرك م ن ب ظ ر منك هذا كلام في ملبسك في غيرك عريان في سيارتك في غيرك مش لاك ع ص ا ي ت ع ك ز عليها مش لاك ع ك ا د ي ن ش ي ع ل ي ه يريد م ك س و ر ة ومجبوره يا إ خ و ة ن ر ي د ف ه م ا بحقائق الامور الطريق إ ل ى الله ليس طريقا ب أ ج س ا د ن ا و أ ج س ا م ن ا فحسب ولكن كذلك ب أ م و ا ل ن ا إ ن الله اشترى من المؤمنين أ ن ف س ه م و أ م و ا ل ه م ب أ ن لهم ا ل ج ن ة ورمضان شهر السخاء والعطاء وكان صلى الله عليه وسلم ج و ا د ا كريما و أ ك ث ر ما كان, كان في رمضان كان كالريح ا ل م ر س ل ة لا ت ب ق شيئا كل اللي عندك م ط ل الله ا ل ا د ق و ل لك ماشي عاوز يقول لك كل اللي عندك ص ل ا ل ل لا لكن لا ت ي د ان تتبع ماسك لو انت عملت مصاريف افطار عندك خمسه يورو كل يوم او اثنين يورو او يورو يا اخوانا ة طلبنا من ا ل ا خ و ة ي ج ي ب و ا السنتيات بتاعيتهم للمسجد والله من من من والله ا ن ا اللي مصرفاتك النهار اللي عايز حاجة ر الكثير الكثير فضلت طول والله في العظيم فتكة من مش منك صندوق حطها هذي تفعل أ س أ ل الله عز وجل أ ن يسخن نفوسنا و أ ن يرزقنا ص د ق ة تقينا من غضب الله ف ص د ق ة السر تطفئ غضب الرب صدقة السر تطفئ غضب الرب بل إن الصدقة لصدقات صلى أقول السر الرب الزنوب كما يطفئ أسأل الله أمار الله يطهرنا زنوبنا أموالنا مرسونا يا الله بل أهل أسأل تطفئ تطفئ خطيئ يطفئ غضب إن أن من وسلم الحمد لله و ص ل الله وسلم ا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ب و ع ل ل ه تقل الله, الله حق تقاتي وسلم ل إلا ا تأتن وأنتم م و ن ت ع ل الله و أ ص ل ح ذات ذي ك م أيها ا ل ح م ى ا ل ك ر ا م ا ل ن ب ي ص ل ى الله عليه وسلم ي ع ل م ن الله في ا إ ف و ا ل ص د ق ا ت أن أ ف ض ل ا ل ص د ق ا ت ا ل ص د ق ة على م و ر ح ع ا ل ك ا ش ح ا ل ك ا ش ح ا ل ع ل م ا ء ط ي ك و ي ر ا ل ل ي ه و ي ع د ي ك ا ل ل ي ب ي ت غ ض ع ف ي ك رهب رغم ه ان و راحل لكن ع ط ي سبحانه و ت ع ا ل ى ي ك ويعطيك ويعطيك ا ل ع ط ي ك ويعطيك و ي ع ط ي ق ويعطيك ل ف ويعطيك و تتصدق على اكثر واحد في عيلتك م ا يحبك ش اكتر واحد في, ما أكتر واحد في عمل ل ت ك ع معك موقف مش كويس وهو محتاج روح الدين بس لانك مش انت اللي تعطي اللي بيعطي الله سبحانه وتعالى و إ ي ا ك م أ ن ت ظ ن أ ن المال يقل ب ا ل إ ن ف ا ق أ ب د ا واحد من التابعين ص ح ا ا ب ة أو من ل ا لما ل ل ه أ ع ل م تصدق بصدقه ف س أ ل و ه ه وما حدث ل ح ا ل ه ب تصدق لين هذه أ م و ا ل ي أ ض ع ه ا في خ ز ا ن ة لا يصل إ ل ي ه ا السوس ولا تمد إ ل ي ه ا ايدي اللصوص في مكان يحفظه احنا لما ن ح ت ا ج ان احنا يوفر ع ل ي ن ا قرشنا ي متاع ممكن نروح نديهم ل أ ي واحد ي ت ج ل ن ا بيهم وفي الاخر ي ن ص ب علينا و ك ل ه م وراحوا ممكن نروح نحطهم في بنك ونتعامل ل حاجة و ب ي ل ف ي و ن د ر ي ب ا حاجات كتير الامكانيات كتير لكن انت عاوز ع ل تحط مالك في مكان لا تمد ليه ايه حرامي ولا يكلسوس ولا ولا يعسن ولا يضيع ح ط عند رب العالمين ح ط عند من لا تضيع عنده الودائع ح ط عند من يحفظ فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين وذي لحظه ف ع ا هناك يوم ا ل ق ي ا م ة النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالحديث أ ن من فطر فيه صائما كان ت له أو ك ا ن له ك ف ا ر ة لذنوبه و ع د ك لرقبته من النار تفضل اللهم ا د ي كيف تمكن ل سخر ن ف و س ل ا اللهم سخر ن ف و س ل ا واجعلنا من المنفقين واجعلنا من المتصدقين واجعلنا من الصائمين المقبولين اللهم اغفر ذنوبنا و إ س ر ا ف ن ا في أ م ر ه وثبت أ ق د ا م ن ا اللهم ت ط ف ئ ن ا و أ ن ت ر ا ض ف ع ن ا واطفئنا ل واطفئنا واطفئنا واطفئنا و ا ط ف ئ ا و ا ط م ئ ن ا واطفئنا واطفئنا واطفئنا واطفئنا و ا ط ف ن ا واطفئنا واطفئنا واطفئنا و ا ط ل ئ ن ا و ا ل ف ئ ن ا و ا ط ف ن ا واطفئنا واطفئنا و ا ل أ ئ ن ا واطفئنا واطفئنا واطفئنا و ل ط ف ئ ن ا واطفئنا واطفئنا واطفئنا واطفئنا و ا ط ن ا واطفئنا واطفئنا واطفئنا واطفئنا و ا ط م ئ ن ا واطفئنا واطفئنا واطفئنا أن ل اللهم تخرجنا من هذا ا ا تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسرفنا في امرنا اللهم ا غ ف لنا ذ ن ن ا ويسرفنا في امرنا وحببنا الى بعضنا وانزل الشيطان من بيننا وال بين قلوبنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن ي س ت ح ب و ن كتابك في هذا الشهر العظيم وممن يعمرون بيوتك في هذا الشهر العظيم يا رب العالمين وصل وعلى وصحبه وا� اللهم علي آله السببا الكثيرا سحبنا محمد سamaan